اللّهُ كَيْلَ لِلَّهِ الله What? Yeah. Hallelujah. Amen. Oh Allah, Lord بَحْرِيَّاتٍ تَمَّتْ يَا قَوْمَنَا سَلَامٌ وَعَادَ لَكُمْ أَذَرٌ مُكَرِّمٌ وداعي الى الله وَالْعِبَادِ وَالْمَلَائِكَةُ ودائي من الله, الله يدي دي But that to try and اللهم الله على الله وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا No. تا او تا شو ديك الا